كن خير الامم فضلك الله بنعمته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب المشارق والمغارب خلق الانسان من طين لازب ثم جعله نطفه بين الصلب والترائب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما من عاقل الا ويعلم ان الايمان به حق واجب الهي استحى ان اسالك وانا العبد العاصي وكيف لا اسالك وانت الحليم الغفور واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قد الله للعلياء ان تتجسدا فقال لها كوني فكانت محمدا اللهم صل الصلاه الكامله وسلم السلام الكامل عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي الاعزاء وما زال الحديث واللقاء يتجدد مع هذا العالم الغريب الغيبي الذي هم يروننا ولا نرونهم عالم الجن كثيرا ما نسمع فلان ملبوس فلان مسحور فلان مربوط فلانة عطلت عن الزواج كثيرا ما نسمع مارد من الجن عفريت من الجن شيطان من الجن ابليس من الجن هذه الفاظ كثيرا ما نسمعها في في مجتمعنا سنرى في هذه الحلقه العظيمه مع الساده الضيوف اصحاب الفضيله فضيله الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ ورئيس قسم الحديث بجامعه الازهر مرحبا بك فضيله الدكتور فضيله الدكتور عبد الرحمن البر استاذ الحديث بجامعه الازهر مرحبا بفضيلتكم مساء مرحبا كثيرا ما نسمع هذه الالفاظ فلان سحر فلان ربط فلان ملبوس من الجن ما حقيقه هذه الالفاظ كثيرا ما نسمع فلان عطلت عن الزواج فلان معمول له عمل فلان معمول لها عمل ما حقيقة هذه الأقوال صدر الله صدر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بادئ ذي بدء أود أن أطمئن الإنسان إلى أن قدرة الجن ليست بالقدرة الخارقة التي يظنها الناس ولا يستطيع الجن أن يضر إنسانا إلا أن اذا اراد الله له ذلك فقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فاذا كان المسلم تقيا متوضئا متطهرا وكان مصليا وكانت المسلمه على طهارتها دائما وتقرا القران وتصلي وتذكر الله تبارك وتعالى فانه لن يمسها شيء واذا مسها فان العلاج تعرفه فتقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تقرا ايه الكرسي يحصن المسلم نفسه وبيته واولاده صباح مساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا وكان صلى الله عليه وسلم يفعله كان يحصن نفسه واهله لكن لست ادري لما تكاسل الناس عن ذلك تكاسلنا نوعين من الكسل الكسل الاول المصلين المتطهرين ما بيحصنوش نفسهم واولادهم الكسل الثاني اللي ما بيصلوش خالص ولا بيتطهروا ومسلمين الله كيف تكون مسلما ولا تحرص على الطهاره ولا تحرص على الصلاه لا ده تقصير رهيب جدا ومن هنا تاتي الابتلاءات بقى ان ايه, إيه ممكن يتسحر ممكن جن يمسه ممكن كذا كذا لكن المهم ان تكون مدركا لحقيقه الامر كن متطاهرا كن مصليا كن ذاكرا لله كن على طاعه الله فانه لن يمسك شيء وان حدث في غفله منك عن ذكر الله او ما الى ذلك فالعلاج بسيط وسهل انت بتحصن نفسك ولا لا احصن نفسي صباحا ومساء مش هيوصلك اي ضرر طيب غفلت فاصابني شيء من السحر او شيء من الحسد حصن نفسك اذا حصنت نفسك فانك ستكون ان شاء الله سليما معافا وستعيش ان شاء الله في امان الله والله تبارك وتعالى هو السلام يسلمك من كل مكروه وسوء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فليكن المسلم قويا وليكن المسلم متوكلا على الله تبارك وتعالى وليكن المسلم متعبدا وليكن المسلم يحصن نفسه واهله صباحا ومساء فهذا هو طريق السلامه احفظك الله خير الدكتور عبد الله الله يطيب تسامح طيب الدكتور عبد المهدي يحاول او او انه ذكر لنا ما يقوي عقيده في نفوس المشاهدين جميعا وفي نفوس المسلمين ان شاء الله جميعا حتى لا يخاف الانسان من عالم اسمه عالم الجن فالله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال عن السحراء وأمثالهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نعم لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي مع تم من قطع إلي عبد من عبادي أعلم ذلك من نيته فكادته السماوات والأرض إلا أجعلت له من بينهما فرجا ومخرجا لكن في الحلقة المضادة صلى الله عليه وسلم قلنا ان الانسان قد يصيب نوع من المس كالذي ايه يتخبطه الشيطان من المس النهارده احنا بنقول الانسان اللي هو الممسوس ده او الملبوس بالطريقه الايه العاميه اللي الناس بتقولها او انسان مسحور هل فعلا للسحر حقيقه وهل له اثر ونريد ان نعرج على سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على الالي وصحبي اجمعين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بحفظه وان يكتب لنا الخير ويهيئ لنا الخير حيث كان لا شك قضيه السحر قضيه معروفه وواضحه والقران تحدث عنها وتحدث عن السحر ونحن نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتينا عند النوم فينفث يعقد على قافيه راس المؤمن ثلاثه عقد ينفث في كل منها الى اخر يعني ال الادله كثيره على حصول هذا السحر وهناك فرق بين السحر وبين المس نعم وبين ما يسمى بالربط نعم قد يكون ما يسمونه بالربط نوعا من السحر قد يكون نوع من السحر نعم لكن المس امر يختلف نعم وفي كل الاحوال هو لون من الوان تسليط الشياطين على الانسان للفتنه فلا الساحر بقدر على ان يفعل شيئا الا اذا اراده الله ولا الجن بقدر على ان يفعل شيئا الا اذا اراده الله زي ما يتفضل استاذنا دكتور عبد المهدي في قضيه ضعف في الجن حتى في في الحاله حتى في الوضع المادي في بعض الروايات ان سعد بن معاذ تناول يد الجن الذي جاء ياخذ من من تمره فوجده يعني شيئا ضعيفا فقال هل كل الجن كذلك قال اني لمن اشدهم او من اقواهم لكن هو في كل الاحوال ايا كان الشكل الذي يتشكل به والصوره التي يمكن ان يكون فيها هو بذاته ضعيف وانما قوته ناتجه من وجوده في غيب عنا وليس لقوه في ذات الانسان بطبيعته يخاف من من المجهول من الغائب لانه لا يدري من اين ياتيه وكيف ياتيه لكن هو في حقيقته ضعيف ورده يكون بكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حين تعرض له الشيطان استعاذ بالله ثلاثا وقال لولا اني ذكرت اخي سليمان لامسكته حتى يربطه الصبيان نعم فهو رده مساله ليست بالصعبه وهو في ذاته ليس ذا قوه ولا شيء انما اذا يسره الله لامر يمكن ان يتمكن من فعل اشياء بتقدير الله تعالى مما لا يقدر عليه الانسان كما راينا في قصه سيدنا سليمان قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ان ينقل اشياء من مكان الى مكان خارقا لعاداتنا نحن كبشر ولكنها ليست بالنسبه له امرا يعني خارقا بل انه يعني كثره الافعال من طبيعه مختلفه عن الطبيعه وبالتالي ممكن ان تصدر منهم افعال نراها نحن خوارق هي بالنسبه لهم لا, لا تمثل خوارق ولا شيء من القوه لكن بالنسبه لنا نحن ننظر اليها بهذه الصوره قضيه بان با يمثل انسان وانه يدخل في في بدن الانسان مع الخلاف الموجود فيها بين اهل العلم اللي انا الجميع متفق نعم على ان سبيل التخلص منها هو ذكر الله تبارك وتعالى وان ايا كان الامر سواء كان الشيطان يوسوس من بعيد او يتلبس بالانسان بنفسه او بدفع ساحر له لانه احيانا الشيطان يكون تلبس بفعل بعض البشر او الانس لدينا يدفعونه زي السحره وغيرهم يعني هؤلاء اولياء الشيطان لهم علاقات معينه مع الشيطان اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القران وقال اوليائه من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض الجن استمتع بالانسي في انه جعله يقبل الاغواء والرغايه والضلال ويسير في غير طريق الله وربما يشرك بالله ويفعل اشياء كثيره منكره وفي مقابل ذلك الجن يسهل تحصيل اشياء معينه له كان يسلطه على انسان او يسلطه على على بدنه او على ماله او نحو هذا فهذا من الاستمتاع نعم هذا الاستمتاع هذا الاستمتاع انه الجن يحقق بعض الاغراض للانسان في مقابل ما يقدمه هذا الانسان من قبول للغوايه وقبول للضلال الى اخره وبالتالي يمكن ان يسلطه على انسان اخر لا. اللي من ب... و... اللي هو اللي هو بقى يسمى بالسحر و... ومن هنا يمكن ان يؤثر هذا بق... بقدره الله سبحانه وتعالى يمكن الا يؤثر لا. يمكن ان يؤثر ويكون الحل هو في التعوذ بالله تبارك وتعالى لا. ويمكن الا يؤثر وهذا الغالب يعني اكثر لكن لانه الحاله اللي بيحصل فيها تاثير هي اللي بتبقى الظاهر. ظاهر حاول اليهود كثيرا سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجحوا الا في المره التي الذي فعله لبيد بن الاصم ونزلت نزلت سيدنا جبريل فقرا اعلى النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات زي ما اتفضل استاذنا فقام كانما نشف الايقان مؤثر في ايه في رسول الله صلى الله عليه وسلم اه السحر الانبياء وعلى راسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصومون نعم لكن هذه العصمه لا تعني براءتهم من امكانيه الاصابه بالامراض والاشياء الماديه نعم لكنه معصوم في كل ما يتعلق بدينه ومن ثم فما جاء في روايات الحديث من ان النبي كان يخيل اليه انه فعل الشيء وهو لم يفعله هو من الامور العاديه خير لانه تناول ماءا ولم يتناول ماءا انه وكان وضع عليه انه ياتي النساء ولا ياتي في الاشياء الماديه هو الربط اللي هو الربط اللي هو الربط اه فرساله في سحر تخيل وتخيل هو فقط في غير ال... في غير البلاغ في غير العقيده في غير نعم. البلاغ نعم البلاغ. هو الرسول عليه الصلاه والسلام لم يسحر في فكره نعم ولم يسحر في عقيدته نعم. انما سحر في قواه الجنسيه بحيث ان هو ما كانش يقدر ياتي النساء بس هكذا صرح في بعض الروايات نعم. فكان يخيل اليه انه يستطيع ان ياتي النساء ولا ياتيهن فهي مساله عضويه في قوى ماديه وهذا لا يؤثر مطلقا على ان قضيه الدعوه الدين. والدين لا لا الدين سليم تماما طيب انا قراتي ان هو كان السحر الذي فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مشط كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجزيئات الشعر التي كانت تتطابق في في مشاقه ووضعت في البئر في بئر ذروان او اروان الاثنين الاثنين موجودين الى ان اخبره جبريل بذلك نعم نعم نعم هذه الافعال التي استخدمها لبيد ابن العاصم هو كالرمز للسحره اللي هم الموجودين الان والحاجات اللي هم بيستخدموها وهذه الامور كلها من باب الكفر والشرك بالله عز وجل حتى يعلم الجميع حقيقه هذه الامور الساحر بيعمل ايه علشان يكون ساحر اول شرط من شروط ان هو لازم يكفر بالله عز وجل فترى بعضا منهم من خلال قراءتنا عن الايه الساحر ان هو يقف حتى يجيبه الشيطان عاري الجسد في ظلام دامس في وسط دوره من دورات المياه او على ضوء خفيف كضوء ضوء شمعة ثم يتوضا بلبن ملعياذ بالله ثم يدخل في يوهين كتاب الله عز وجل في داخل المرحاض قبل ويضعه تحت اي قدم وينادي باسماء الشياطين التي ستجيبه فيها احنا حنستعرض سويا مع الساده المشاهدين بعض صور للاعمال التي يستخدمها السحره كيف يسحرون وبعض الاشكال اللي هي بنسميها احنا اعمال سنراها الان ان شاء الله على الشاشه ونعرج عليها تعريجا يسيرا ان شاء الله تفضل يا اخي فاضل كلنا بجنين ذهبين ان شاء الله هذه بعض الخيوط التي يعقدها الساحر في كل في كل عقدة ينفث عليها ويتكلم بانواع من الطلاسم نعم وهذه كفر لانه يستعيد هذه اشكال لانواع الحجبه اللي هو بيعملها لكل للضحايا بتوعه اللي هم بيروحوا له وبيعتقد ان هو كاتب فيها حاجات من ايات الله عز وجل انما هي عباره عن شركيات بالله عز وجل هذه ايضا بعض الطلاسم مكتوبه على نوع على البيض بنفس هذه الرسومات بيكتبها الساحر على البيض ويطلب منه ان هو يحط البيض على النار ولو حصل مش عارف فرقعة عاليه يبقى ايه ودي كلها ما ايه مناظر هذه بعض ايه الاحجبه والتمائم ايضا التي يستخدمها بعض السحره وبيكونوا حاطين فيها انواع من الايه الرصاص وي بيدعوا ان هو ممكن يعقد بيها الراجل عن زوجته هذا نوع ثاني من انواع التمائم ايضا الحاجات اللي انتم شايفينها فيها خيوط نازله ديت عباره عن الرصاص ونازل منه خيوط وفي الخيوط ديت عقد وينفث عليها الساحر اما هذه هي التمائم العاديه اللي هم بيحطوها الناس في جميع الايه البيوت وبيامرهم الناس المشعوذين هم يحطوها او يعلقونها وهذا نوع من انواع الشرك والعياذ بالله شايفين احنا الحاجات زي المسبحه واعذبكم الله الحذاء قد يكتبون عليه هذه المناظر التي ترونها كثيرا ما تستخدمها الامهات اللي هم ليسوا على وعي ولا على علم حصل ان ابنها تعبان بتعمل له شيء زي العروسه كده وتقول له ان ليه وتبدا نعم اللي انتم شايفينه على الشاشه ده تلاقي الام تجيب زي ايه شيء من الابره مثلا وتقعد ايه تقول ان انا هحطها في عين مش عارف عم مته مره وخالتك مره ويحدث ما لا يحمد عقباه هذه بعض الصور اللي احنا حبينا ان احنا نقف عليها حتى يعلم المشاهد انه كل هذه الامور فاعلها خارجي تماما عن عن المله وعن العقيده الان انا لا ارى لي الصوره على الشاشه التي امام هذه بعض الطلاسم اللي انتم ترونها الان على على الشاشه وكلمه طلسم لو قراتها من ال من الاخر للاول تلاقيها مسلط طلسم تلاقيها من الاخر الاول مسلط وايه اللي هم بيعرض امامكم الان نوع من انواع السحر الاسود واحنا رايحين نتوقف نعم هذا اللي انتم شايفينه كتاب اللعنه العظمه اللي بيستخدمه الساحر فيمزق بعض ايه صفحاته او يقوم بمحي بعض الايه محو بعض الصفحات ويكتب في المقابل فيها بعض الطلاسم بتاعته وهذا كفر صريح بالله عز وجل نعم الان اللي هو بيعرض امامكم هو السحر السفلي وانا هنتكلم ان شاء الله مع الساده الايه العلماء عن يعني ايه سحر السفلي والتعاون بين الساحر الذي كفر بالله عز وجل وبين الجن السفليين الذين هم تمردوا وكفروا بالله وبرسوله والعياذ بالله دي بعض الصور اللي هي عرضته عليكم على اساس ان احنا هنتوقف شيء يسير عن ايه مع هذه الامور قرات فضيله الدكتور عبد المهدي عن حاجه اسمها فعلا السحر اللي هو السفلي السحر السفلي ده يعني من ضمن القراءات عنه انه هو لا يتم الا اذا اتى الساحر بامراه يذني بها والعياذ بالله واخرى حائض امراه حائض ثم ياخذ من نطفته ونطفه هذه الزانيه العاهره ومن دم حيض الاخرى ويقوم بكتابه الطلاسم بهذه الايه الامور وبعد ذلك يستدعي من يستدعيه من الجن المتمردين او من الشياطين فقضيه ان هو يذني هذا طبعا ايه كفر بالله عز وجل اولا بانه ترك التوجه الى الى الله واستعان بال ايه بغير الله عز وجل ثم وقع في جريمه الزنا والعياذ بالله علشان كتير من ايه النساء وكثير من من الرجال اللي هم على غير علم يقول لك ان بنتي معطله عن الزواج اول شيء انا اطلع جري على الساحر الفلاني طب الساحر ده قد يكون كافرا بالله عز وجل فهل يجوز لمراه تؤمن بالله عز وجل ان تستحضر ابنتها الحره العفيفه المطونه وتروح توديها لساحر يختلي بها هذا الساحر الذي كفر بالله عز وجل ماذا تقول لامثال هؤلاء والله انا قلت لهم نعم لان انا كانت بنتي مريضه وعندها شلل نصفي فجه واحد قريبي وانا في القريه بتاعتنا وقال لي ان هو هياخد ولد يبقى قريبه وهيودوها عند مكان فيه ناس كتير صحره وفيه قبور والقبور دي قبر واحد بيعمل عمليات والقبر ده صاحبه بيعمل جراحه وده بيعمل علاج وستشف. البطن وده بيعمل الش... يعالج الشلل فانا قلت له خد لي بالك انت رايح كده هتاتي باكبر الكبائر انت كده هتدمر عقيده الناس اللي حواليك واطمنك من قبل ما تروح والله العظيم لن يشفي الله ابنك هذا هو كان حفيده لا اله الا الله قلت له والله ما هيطيق اما انك تقول لي ان بنتي اوديها اوعى تقولها تاني لان انا لن اسمح لك انك تقول ايه هي انك تروح لقبور وقبور ناس مش مسلمين كمان والقائمين عليها مش مسلمين وهيروح لهم هناك ويدفع فلوس فلوس كتيره وبعدين هيسلطوا بقى صاحب القبر اللي بيعالج المرض ده يقولوا له بقى يسجد لهم ويدعي وينذر وكل حاجه وفعلا راحوا خدوا سياره وراحوا المكان ده وقعدوا يوم كامل وجوا في اخر الليل يعني جم الساعه 3 في الصيف الفجر يا خلاص وبعدين انا في بيتي الحمد لله بصلي واكل وشارب نايم مستريح خالص ماليش دعوه خليهم يسهروا خليهم يسيحوا لكن انا قلت له قلت له والله ربنا ما هيشفي ابنك لان ربنا عمر ما تنال رحمته واكرامه بالمعصيه وده مش معصيه بس ده ده كفر نعم لا اعوذ بالله اه المهم اه تاني يوم أنا بعدت له جهة قلت له الواد جهة ماشي ولا جهة عين قال يا خربتهم والله لا الواد اتحسن ولا شوفنا بل من السهر والتعب الواد ساءت حالته قلت له لا ما ساءتش من السهر هو عين عنده 15 سنة من السهر هتسوق حالته لا ده ساءت حالته انك رحت بوء مكان عتنزل فيه لعنة الله تبارك وتعالى لا المسلمين اسرفوا في هذا الهراء وفي هذا الضلال ابدا ابدا ما صحش والمتعلمين او الذين من الله عليهم بقدر من العلم وبخاصه الائمه عليهم ان ينبهوا الناس لخطر هذه السلوكيات او هذه الافعال ويعلموهم ان هذا كفر وان السحره الذين يقولون عليهم من الامم الاخرى ذا كذا وكذا يعمل حساب انه من الامم الاخرى كافر اساسا ثم انه يتخصص في هذا الشر هذا ايضا يعني مزيد من الضلال ومزيد من الكفر والعياذ بالله تعالى ان الكافره او ان الساحره كافر والكافر لا يستطيع ان يضرك بشيء مطلقا الا اذا اراد الله فاصلح ما بينك وبين الله اولا ثم لا تتخف بعد ذلك من مخلوق هذا بالنسبه لسؤال الشيخ عبد الله لكن انا لي انا سؤال قضيه ان سيدنا محمد سحر دي مساله عند الناس شائكه اعداء الاسلام بيقولوا كيف يسحر والحديث ده في صحيح البخاري والحديث ده غير صحيح وده موضوع ويبقى البخاري فيه احاديث موضوعه واقول لهم لا معلش انا اسف بعدين كل الاتصالات بتاعتك بقى <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم ورحمه الله الو نعم نحن نسمعك تفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو نعم نحن نسمعك تفضلي ايوه يا سيدنا الشيخ اتفضل لك انا كنت بس عايزه اقول لحضرتك انا عندي 25 سنه وكل ما حد يتقدم لي بيبقى مبسوط يعني وقاعد ويكلم بابا او يكلم عمي او والدتي وبعد كده بيمشي ما بيردوش علينا ثاني خالص الموضوع ده اتكرر كتير جدا نعم لدرجه ان في ناس قالت لي انت تروحي مثلا زي ما حضرتك بتقول يعني نعم. لواحد يشوف انت معمول لك عمل او في اي حاجه والكلام الفاضي ده لا انا طبعا بصلي الحمد لله وما بامنش بالكلام ده غير بكتاب الله سبحانه الله وتعالى ف انا مش عارفه يعني طيب احسنتي رح ووصلت رح الرساله وان شاء الله تسمعي الجواب باذن الله دكتور عبد الرحمن كثيرا ما تعطل ليه ان هم في في دماغ كل واحده ان هي عطلت شويه عن الزواج او اتاخرت شويه ان هي معمول لها عمل تمام والعمل ده هو اساس اللي تعطلها عن الزواج كيف نصحح العقيده في البنات وحريصات ان البنات يتزوجن نعم فلاؤ لما تتاخر البنت شويه في الزواج الـ الـ لما بيجي خاطب ثم يبدو له ان يغير رايه الامر الطبيعي في الخطبه انه ان واحد ياتي خاطبا ثم يرجع في كلامه يعني فعلى طول تفسر الاشياء والحكايه اتكرر مره واثنين يبقى قالنا اجي 20 عريس 50 عريس نعم والعمليه كلها نعم يعني حاله انا عايز اقول انه هذا الكلام فيه مبالغه كبيره جدا جدا وارد طبعا ان ان يسلط الشيطان ان يسلط الساحر الشيطان على بيت هذا لكن ليس بهذه الصوره التي يبالغ فيها الادباء والامهات والقضيه في النهايه هي مقادير والزواج هو نصيب كما نقول في العام قسمه ونصيب وما كتبه الله فعليه سيكون كتب الساحر او لم يكتب لا. شاء المنجمون او او لم يشاؤوا لان لا. هذا قدر الله تبارك وتعالى لا. وربما كان في التاخير خير نعم ولكن نحن نستسهل فكره انه اللي حصل حصل نتيجه كتابه ولا نفكر في الاسباب الواقعيه والحقيقيه نعم للموضوع قد يكون لدينا اسباب واقعيه وحقيقيه يجب ان نبحث عنها ثم نحصن انفسنا في كل احوال في كل الاحوال سواء كان في كتاب او متيش نقرا القران سوره البقره لا تستطيعها البطله نعم. نقرا ايه الكرسي لن يزال معنى من الله يحافظ نقرا المعوذات التي تعوذ بها رسول الله الى اخره هذا في التحصينات آه. اللي ان شاء الله نتكلم بالتفصيل واعود لان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم انا عايز صالح ذاك كثير طبعا انا انا اي حد بينادي عليا او يقول لي كلمه او حد يعني يجر زرين اي حاجه اتخض يعني انا عايز اعرف ده يعني اوقات احس ان انا كمان مش عارفه جسمي بينمل كله مش قادره نمل مش عارفه اتكلم عايزه مش عارفه بلاقي ايدي مش قادره يعني مش عارفه اتحرك حاجه في زوري عماله تطلع وتنزل طيب الله المستعان وصلت الرساله وان شاء الله فيها <تصفيق> يعني والحقيقة نحن <احنا> نلجأ نحن نضل نحن نضل نحن نضل نحن نضل نحن نضل نحن نضل كثير من الأحيان الإنسان يلجأ وبسبب ضعف ثقافتنا الدينية وضعف صلاتنا القوية بالله تبارك وتعالى بنلجأ إلى هذا الحل السهل أننا نلقي الأمر على أمر غيبي أنا تعبان وأنا مش آذر وأنا ليس بيدي حيلة بينما علينا في مثل الحاله الاخيره اللي سمعناها الان عليها لازم الى طبيب نفسي نعم والمرض النفسي امر وارد ولا ولا لا يمثل اي ساعات بنت تسخيا انه لما نودي الولد ولا البنت المريضه لطبيب نفسي كانه بنقول عليه مجنون مجنون وهذا خطا نعم هذا نعم امر يصيب الناس ويحتاج الى ان او يعني عايز شيخ يجي يقعد معاه ويقول له كلمتين هذا كلام مش مش صحيح يروح لطبيب نفسي ويعرض على طبيب عضوي ويجلس مع احد من اهل العلم يذكره بدينه وبصحيح العقيده و ويخ... هو عموما الجن اجاب على هذا السؤال في قصيده قصيده الشيخ عبد الله سيف من يعرفها ثاني جماعه الائمه دول هم لا. اللي عليهم العبء التيازه بيقول مضرب الكبري ابليس ابونا وكل تراث ادم كبرياءه نعم تعيب رجالهم فيقالوا عبدا وتدفن عارها فينا النساء واذا صغارهم سقطت فذلت فمنا معشر الجن البلاء وكم متعوذ بالله منا تعوز الارض منه والسماء وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال, برجال من الجن من الامرات طيب راب انا هنعرض على الناس اللي هم بيقولوا ان احنا بنعملوا اعمال وه هنستعرض بعض الاعمال على اللي على الشاشه وهم بيخرجوها من خاتم الراجل بيلبسه او من طاقيه الراجل بيلبسها قبل ما نستعرض الحاجه دي بقول ان 99.9 من, من اللي بيقولوا احنا بنعرف نعمل اعمال كذابين اي نعم كذابين بصريح العباره تماما نعم نعم ليه الراجل اللي هو بيجي يقول لواحد او واحده تعالي اسمك واسم امك وبيكتبها حروف مفرده طبعا م. اللي قاعد ما هوش عارف هو بيعمل ايه امم فبيجي له الضحيه اللي قدامه اسمك ايه ولا اسمك ايه اسم فلان ابن مين امك اسمها ايه فلانه يقوم كاتب اسم الايه الشخص ده مع اسم امه حروف مقطعه الحروف المقطعه ديت بعد كده بيضيف عليها ما مضى من الشهر العربي وبعد ذلك يجمع الايه النتيجه كلها وينزلها على اربعه يقسم المجموع كله على اربعه وعامل له لوح اسمه لوح الحياه ولوح اسمه لوح الممات 2 4 6 الاعداد الزوجيه يبقى البنت هتتجوز اذا اذا الناتج طالع من الايه الاعداد الزوجيه ويبقى المريض هيصحى يخف يشفى واذا طالع من الاعداد اللي هي دي ما عندناش حاجه ان الميت يصحى ما هو بقى يعني هو بقى انسان كفر بالله يبقى تحدث ولا ايه تحدث ولا حركه مطلوب ان هو يقعد بملابس معينه في كل يوم يختلف عن اليوم الاخر في جهة معينة النهاردة يجلس ناحية المشرق بكرة يجلس ناحية المغرب ومطلع على بعض الكتب هذي كلها هراء كلها كذب لان اللي كاتبها حتى وإن صح معه شيء هو شايل منها سر الشيء اللي صح عنده عشان ما فيش غيره يعملها ويجي بعد ذلك يلطق وجهه بأشياء من الله السواد والعزو بالله ويلطق كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول ان انا بعمل عمل ححطه في طاقيه ححطه اللي بيقول لك هات الاثر بتاعك حقيقه الاثر واذا طال شويه يبقى مش عارف ايه واذا قصر هذا كله كذب في كذب احنا هنستعرض بعض هذه الصور ان شاء الله قدامنا هناخد الاول الراجل اللي هو بيطلع السحر من خاتم مثلا دي بعض الادوات اللي هي ايه المعروض دلوقتي بعض الادوات اللي بيستخدمها الصحره ممكن ايه يقولها فرخه بيضه ما فيهاش شعره هالديك ابيض مش عارف ايه ما بيكونش بيأذن بالليل وءذن بالنهار يعني لازم يطلب علبه زبادي علبه زبادي يكون جعان وهو عايز ياكل اللي انتم شايفينه ده ده خاتم ومحطوط فيه سحر شوف ازاي ان ده بيتصرف ليه السحر من الايه من خاتم وهو عامله طبعا هذا كله كذب في كذب دلوقتي لما بيجي انسان بيتعمل له الحاجه ديت وبيقول ان فلان معمول له عمل او لقى مثلا حاجه في المرتبه اللي هو اللي نايم عليها او في الخاتم اللي هو لابسه هو بيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وبيسمي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيفك هذا الامر او بياخده يحرقوا عادي جدا وما تخافش من اي حاجه كذا العلماء قالوا وما هم بضرنا به من احد الا باذن الله فالسحب بيخوفك الاول انما يريد الشيطان انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين بيقول لك اوعى تفتح وانت لو فتحت هيحصل كذا وكذا ان شاء الله مش هيحصل اي شيء وانا بقول تخلصوا من مثل هذه الشركيات وصحيح العقيده في ايه في قلوبكم وهنعرض بعض ذلك لقضيه جن وشيطان وعفاريت الجن هو اسم جامع لكل شيطان وعفريت نعم يعني المخلوقات اللي فيها روح وحياه اما انس واما جن واما ملائكه نو الجن بقى يشمل كل الشياطين وكل الجن ويشمل المرد ويشمل اللي هو المارد او الذي هو مخبول نوع منهم اصيب بصاعقه من السماء فادبعه شهاب ثاقب ذهبي يبقى الشيطان المخبول كل هذه تسمى جن كان من الجن فسق عن, عن امر ربي نعم فالشيطان هو من الجن اصلا واولاده نعم. واولاده هو لا يموت واولاده ايضا لا يموتون وانما سيموتون يوم القيامه ولذلك كثيرو جدا دلوقتي واصبح المسلم الملتزم عليه دلوقتي 1000 شطون كلهم عاوزين بس يضللوه ويضللوا اولادنا ولذلك انا باوصي المسلمين خاص اللي هم بيصلوا كويس وملتزمين ان هم يحصنوا نفسهم ويحصنوا اولادهم والتحصين سهل جدا طب دلوقتي هم بيقولوا ان في حاجه اسمها القرين وكل انسان فينا يمكن حضرتك ذكرتيها دكتوره طب انا مش القرين واحد لوحده دلوقت دلوقتي بص لكل انسان ما هو احنا <تصفيق> <تصفيق> مع كل انسان قرين هذا القرين يموت بموت الانسان ولا هو لا. باقي بعد بعد لا. الانسان ولا لا ليس عندنا ادله لا على موته ولا حياته احنا عندنا انه الشيطان ابليس وعده الله ان يبقى الى الى يوم ما اما ذريته فمساله يعني ليس عندنا في حدود علم ادله على بقائه او عدم بقائه لكن ما ما هو واقع ما هو صحيح في النصوص ان كل انسان له معه قريب اكيد احنا يجب ان احنا اذا هذا بنص القران وبنص حديث النبي صلى علي الله عليه وسلم هو يسأل. باقي بعد الموت الايه انه باقي يسأل. او انه البعض بيقول ممكن يستدعى علشان يقول اخبار الميت و... هذا الامر انا ان شاء الله, الله ف... بعد الايه الاتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله تفضل لو سمحت انا قبل ما انام بقرا الفاتحه والاخلاص والمعوذتين وايه الكرسي وبتشاهد وبستغفر ربنا وكل يوم اشوف احلام وفي ثاني يوم بتتفسر على طول سواء كان حلم كويس او وحش فاهمه كان ما لهوش اي معنى فانا مش عارفه ده ايه بالظبط طيب ان شاء الله وصلت الرساله وتسمعني الاخت دي من ضمن التحصينات اللي هي دي اللي يجب الانسان يعني هو الانسان عند النوم يجب ان ينام على طهاره وينام على شقه الايمن ويقرا الفاتحه واخر سوره البقره وايه الكرسي واخر سوره البقره والمعوذات ويتعود ان كان يحفظ الرقيه الشرعيه التي امر النبي بها قبل النوم لا شك ان فيها حمايه اذا راى في منامه شيئا مزعجا عليه ان يقوم من نومه ويتحول عن الجنب الذي ينام عليه الى الجنب الاخر ويتعوذ بالله من الشيطان ويدفع عن يساره ثلاثا واذا قام من من من النوم منزعجا لاي سبب يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وما را من رؤى واحلام هي احد امرين اما ان يكون شيئا يسره فهذا من من الله تبارك وتعالى وشيء طيب وبشرى وبقي من النبوة المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال رؤى الصالحه يراها الرجل او ترى له واما ما يرى من اشياء مسيئ اف عليه ان يكتمها ولا يحدث بها لا من يحب ولا من لا يحب وهي من الشيطان والعلماء يقولون ان الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر بمعنى انه ما لم تعبر فلا تقع فاذا عبرت وقعت لانه الانسان بدا يتاول الواقع اللي بيحصل على انه هو ده الذي شفته في في فما كان من خير يحمد الله عليه ويحدث من يحب وما كان غير ذلك يتعوذ بالله ولن تضر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. آآ آآ نرجع تاني للصحره لل... واللي بيعتبر انه بيتعامل مع الجن ويقول لك انا بعرف من القرين اخبار الميت واقدر اقول له ايه اللي حصل في كذا ودلوقتي طالع بقى من فتره كده يعني من فتره بعيده حكايه انه يستدعي الارواح اللي نعم, اللي... نعم. تحضير <تصفيق> الارواح عشان يقول مين اللي قتل فلان <تصفيق> سنه 1700 بكام <تصفيق> هذا كله كلام كذب. فيه قدر كبير جدا من الدجل وال والكذب ولا لا تجد ادله ماديه ملموسه على هذا الامر انما لدينا القران واضح والسنه واضحه في طريقه التعامل مع كل هذه الامور انا احب اقول نقطه مهمه جدا انه لا ينبغي انه الوقائع التي تنقل الينا لحكمنا في فهمنا لهذه العقيده نعم لانه هذه الوقائع منها ما هو صادق ولكن فيه مبالغات وفيه وله توجيهات ومنها ما هو غير ذلك الامام البتيمي رحمه الله عليه كان يقول انه وهو في سجنه ياتيه بعض الناس يقولوا له ان انت قابلتنا في المكان الفلاني وافعلت لنا كذا وكذا فكان يقول ذلك شيطان نعم فيقولوا له ليه ما يبقاش ملك يقول له ان الملك لا يكذب وهو قال لي كلنا ابن فيميه وهذا فعل الشيطان لما قرانا في السيره انت انت دكتور عبد الرحمن ان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الايه الناس اللي هم العرب يقول لك كان معه راي من الايه من الجن واخبروه ب او عملوه زي اشاره بان في مولود يتولد او في نبي بعث فقد ياتي خبر من الاخبار عن طريق الايه عن طريق الجن وأظن ان انتم حضراتكم قرأتم مثل هذا ان لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض العرافين والكهنه موجود ده في كتب لا. السيره ان هم كان ليهم زي اصحاب من الجن او رايه من الجن هم بي ايه بيتحدثون اليه وهؤلاء بشروهم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان في نبي اخر الزمان بعث يعني هل قراتوا ذلك ولا قرات نعم هو نعم. لكن ده هيفيد ايه يعني يعني وفيدي انه ممكن زي الدكتور عبد الرحمن بيقول انه واحد بيروح بيسموه المشايخ وللاسف انا مابقول عليهم ايه مشايخ هو رايح لدقيه الدجال المشايخ اللي هو شيخ شيخه والشيطان يوصل اليه مجرد ما هو جاي على الباب يقول له ايه ادخل يا فلان يا ابن فلان مثلا وهو لسه الراجل لا قعد ولا قال له ان اسمي انت مش انت جاي علشان السرقه اللي انت ايه اللي كانت اتسرقت منك مثلا او جاي تسال عن يوم الراجل اول ما يسلم يسلم <تصفيق> تماما قال خلاص ان ايه ده قال لي باسمي واسم امي واسم ابو وذكر الحاجه الايه فلما انا سالت بعض الاخوه اللي هم كال... لهم يعني قدم في هذا الامر قالوا ان هو فعلا بيتعامل مع الاقرين طبعا بعد ما كفر بالله عز وجل عشان يجيبوا هذا القرين وايه ويملي عليه اخبار وهذا القرين بيتعامل مع القرين اللي جاي لاني كل انسان معاه قرين م. فبيعرف اسم الشخص نفسه اسمه ايه ويجي يبلغ الساحر ده قبل الراجل ما بيطق يعني الحاج بس فيما يتعلق بباسه النبي صلى الله عليه وسلم وببعض الاحداث الكونيه التي تحدث نعم آه الحديث آه صحيح في ان الجن يسرقون السماء نعم وتنزل الشهب فيبقى ما يسمعونه يسمعون بالامر قدره في السماء نعم. ملائكه يقولون ماذا قال ربكم قالوا الحق فييلتقطها يلتق الشيطان فيقرها نعم. في اذن وليه فيكذب معها 100 كذب نعم وهذا واقع بيحصل في قوم الناس يرون هذا الامر اللي صدق فيتصورون انه يتلقى من الغيب طيب. وما هي الا من من استراق السمع نعم. الذي باق جدا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وممن استرقوه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. بل ممن راوه لانه الاحوال أح الكونيه تغيرت فلما راوا السماء ملئت شهبا كما نعم. في سوره الجن نعم. ولما راوا الاحداث الغريبه بدأوا يبحثون ماذا جرى فعرفوا أن النبي ابو عيس ومن ثم استمعوا إليه صلى الله عليه وسلم نعم. وراجعوا إلى قومهم مبشرين يعني شاهدية العزاء أنا أقول أن كم من بيوت تخربت من أثر اتباع السحرة والمشعوذين حصل مشكلة بين الراجل وزوجته تروح الزوجة من وراء الزوج لمشعوذ أو راجل من الكتبين دول ويقولها هات لي طاقيه زوجك او هات له ليه هذه للامور لي احنا هنشوف اللقطه ديت على ليه على السياسه وتاخد له الخاتم بتاع ايه زوجها هنشوف الاول الساحر بيطلع او الراجل وهو بيطلع السحر من الايه من الخاتم وبعد ذلك معمول سحر على طاقيه الان بيعرض على ليه على السياسه استخراج سحر من الايه من الخاتم معاه ايضا اللي هو اللي بيسترق او بيعمل سحر على طائية للراجل معين انا بقول بالله عليكم اللي بتروح لمثل هؤلاء الكفرة علشان وبتعتقد فيهم الصدق ان هما يعملوا لها سحر اللي زوجها اسمه سحر المحبة ان عشان يرجع لها زوجها تاني يحبها او ما يتجوز عليها او ما يتجوز هل يستطيع الساحر فعلا ان يخلي الراجل يحب زوجته او ان قالوا بتعرض الايه نوع من الانواع اللي هي السحر اللي هو استخدام الحمام فيه وايضا هذا ضرب من الايه من الخبل والكذب انا بنشد جميع الايه المسلمين والمسلمات ان هم يصححوا العقيده في قلوبهم وانا بسال ان نعرض ان شاء الله على السحر اللي هو بيتعيم بقى في, في الملابس والعطر وده اكل احد العلماء نعم. وقالت له ان انا عاوزاك تعمل لي عمل لجوزي يحبني هو طردني من البيت دلوقتي وانا متصوره انه بعد اسبوع هيطلقني فالحقني ولك ما شئت نعم قام قال لها طيب انا عاوز منك بس حاجه بسيطه قالت له ايه قالت تجيب لي ثلاث شعرات من شنب الديب شعرات من شنب الديب شنب الديب اه راحت هي واخوها وطبخت 3 كيلو لحمه طيب معلش انا اسف يا حبيبتي استني بس نكمل القصه اللي طيب هو واقف هو فتره طويله وبيقول يرجعوا عشان انا مديك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته طيب اذا نرجع لشناب الديب نعم نرجع ف... لشناب الديب طبخه لحمه كتير كده 3 نعم. 4 5 كيلو ولفاتهم بتقليه وراح طلع في الغيطان هي واخوها الديب شم ريحه اللحمه بتقليه جه اوام فراحت رمياله اللحمه كلها فكلها وراح نايم الديب معروف انه لو كل اللحمه ينام ولما ينام نومه تقيل جدا نعم فهي خليته نايم ومجهزه مقص كويس جدا وراحت تقص فرده من شنبه مش تلات شعره بس وخدتها في علبه كويس قوي وراحت للشيخ قالت له بس انا جبت لك قال لها عملتي ايه قالت له انا عملت كذا وعملت وطبخت لحمه ورحته وقعدت في الغيط والديب جه قال لها طب اذا كنتي بتقدري تحتلي على الديب لا لحد ما تقص شنبه ما تقدريش تحتلي على جوزك طب روحي اعملي لجوزك الشغلانه دي نعم <تضحك> روحي طبخي له طبخ كويسه وروحي نظفي البيت كويس نعم وروحي كلميه كويس لا. انا على يقين والله هيحبك حب ملوش مثيل <تضحك> انا قد معمول له سحر يا سيدنا الشيخ قام قال لها شوف اما اقول لك ايه بلاش كذب روحي اعملي الاول واذا ما اتعدلش بس تعملي بصدق نعم تتبهدي قوي في ارضائه وفي تحبيبه والتحبب اليه وان شاء الله هيبقى كويس جدا فراحت فعلا وبعدها جات للشيخ قال لها والله لو كنت رحت الواحد دجال لكان خد منك مية جنيه مية جنيه دي كانت اياميها نعم كده نعم مية <تصفيق> جنيه يعني كانت مبلغ نعم يعني انا اذكر ان سنتها كانت الجمو سبعشرة جنيه يعني كانت جمو سبعشرة جنيه والتاني كانت اخد مية يعني آه. ده كان هياكل والله يسترها لا والله يسترها يعني نقول ان احنا شفنا في المجتمع احنا ما احنا عايشين فيه قصدي في نعم ويعرفين والله ما في علاج لكل مشاكلنا الا العباده نعم. والصدق في العباده والاخلاص في العباده نعم. وانا جالي واحد وقال ان اخته العفاريت مجننينها نعم و تاني قلت له اختك بتتوضا وتصلي خليها تتوضا وتصلي وهي مفيش عفريت تجننها قال لا ده بتشوه صورتها وخلي بنتها مش عارف شكلها ايه وهي قدام جوزها تبقى زي العفريته ومش عارف ايه قلت له تتوضا وتصلي قال لي اه قلت له اه انت هتجننينا انا بقى مش هيجي العفريت اللي هتجنن اختك هتجنني يا استاذ خلي اختك تتوضا والله بتتوضا وبتصلي وبتقرا قران كتير جدا و تاني قلت له عندها تليفون بترتض بطلبه في التليفون بترتض في التليفون قلت لها قولي لي بالله عليكي هو الموضوع ايه بالظبط اخوكي بيقول انك بتفضلي وبتصلي وبتجري قران قالت اه قلت لها هو بيقول لي ان العفاريت بتغير شكلك قدام جوزك وبتخليكي زي العفريته قدامه قالت اه قلت لها طيب انت بتغتسلي كويس انا كنت رحت مره في مؤتمر ونزلت في فندق فلقيت فيه بتاعه صغيره كده فطلبت الولد وجي... قلت له ايه دي قال لي دي غض... طاقيه بلاستيك لما الست تكون عامله شعرا في الكوافير ما تنزلش ميه عليها ابدا فبتروح لابسه الطاقيه دي ما اعرفش بسموها كاب ولا بريه ولا ايه ما اعرفش فانا بصريبا. توقعت الناس تكون كده توقعت انها تكون من هذا النوع من قلت لها طيب انت لما تيجي تغتسلي من الحيض او من الجنابه او كذا بتحطي حاجه على راسك قالت اه قلت لها ايه؟, إيه؟ انا اتقلت لها الوضوء نافع نا. ولا غسل منك امم كان هذا خلل في في طهاره ولن تصلاتك نفعه نا. ولن قراءتك للقران ماجوره عليها بل ماذوره وكده كله كله غلط يا, يا ايتها الانسان تطهري جيدا وبعدين احرصي على ان تكون طهارتك كامله ما تحطيش اي حاجه على شعرك ما ينفعش قلت له خلاص ما تروحوش الكوفير يا سيد هو لازم يعني الكوفير الله يعني الكوفير ما تروحوا الكوفير وتيجي إذا أصل حل إذن ما يحدث لهم من خلل هو خلل في عبادة في عبادة الناس وده اللي بيخلي الشياطين تجتلهم وإن هم يؤثرون عليهم في دقيقتين دكتور عبد الرحمن وهذا يعني هذا ما حز أو يعني أراد المشركون أن يخوفوا به سيدنا إبراهيم أنه آلاتنا تعمل فيه وعن سوفت قالوا لا أخوفوا ما تشركون به نعم إلا أن يشاء ربي شيئا نعم. واسعى ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون نعم. كيف أخاف ما أشركتم ولا, ولا تخافون, تخافون أن أنكم أشركت أشركتم من الله ما لم ينازل به عليكم سلطانا ثي الفريقين يحق بالامن ان كنتم تعلمون نعم. الذين نعم. امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ذلك لهم الامن والموت في, في كل شيء الامن في ال... الامن النفسي الامن الجسدي الامن من فيه. فيه. الامن من السحر الامن من اللبس شيء. الامن من الربط نعم الامن هو في التو... الاتصال بالله تبارك وتعالى الامن هو في ترك هذه العقائد الباطلة ومواجهة هذه المنكرات نعم والوقوف بقوة في مواجهة هذه المنكرات انا اقول نحن يجب ان ننتقد بقوه والدوله يجب ان تنتقد بقوه نعم. والاجهزه الماليه يجب ان تنتقد بقوه في مواجهه هذا الدجل وهذا الكيد نعم و والسبيل الوحيد والسبيل السليم هو ان نلجا الى القران والى ايات الله تبارك وتعالى ففيها الخير نعم. الى الذكر والى الادعيه والرقى الشرعيه وموجوده والكتب ممتلئه بهذه الرقى الشرعيه نعم آآ آآ الذكر نفسه كل الذكر هو حصن يتحصن به الانسان من كل محاولات الشيطان للتاثير عليه نعم. هذا هو السبيل لحياه امنه مستقره مطمئنه نعم. وامامنا شواهد على طول التاريخ كثيره جدا جدا نعم. لما دول قادرين يعملوا شيء كانوا يقدروا على العلماء اللي وقفوا لهم وعرضوهم وعاندوهم لما هم يستغلون الضعف, الضعف الاخلاقي نعم. ضعف العقدي ضعف الديني ليسيطروا على الناس وهذا ما نرجو باخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات ان يكونوا فيه ونرجو الجميع وندعو الجميع الى ان يلتمس من كتاب الله ونبينا رسولنا ان خير كله ان شاء الله استنتم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين آآ خير الجزاء في قول الله تعالى نعم في حق ابليس انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ذكر الله خيرا وعلى الذين آآ يتولونه وبالذين هم, هم به مشركون, مشركون وننتهي ان شاء الله بهذه الايه الكريمه انهي هذه الحلقه التي سعدت فيها بلقيا العالمين الجليلين الدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور عبد الرحمن البر لكم مني ومن المسلمين جميعا خالص الدعوات القلبيه ان يشرح الله صدوركم وان ييسر لكم كل امر مشاهدينا الاعزاء اتمنى ان القاكم دائما على الخير والبركه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته